أخص بالشكر مجوعة من الإخوة الذين ربما لا ترون أسماءهم أشكر الشيخ عبد الله الهدلق وكذلك الشيخ مساعد الحربي والشيخ ياسر الثميري هؤلاء الحقيقة أزعجناهم بكثرة استشاراتنا وهم أيضا جزام الله خير لم يعلوا في أن يقدموا شيئا من الاستشارة والخبرة لإنجاح البرنامج على بركة الله نبدأ في أول فقرة من فقراتنا فقرة الوراق الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم مشاهدي أكرام فقرة الوراق في هذا المساء نستعرض وإياكم فيها مجموعة من الكتب معنا في هذا المساء ان شاء الله مجموعة من إصدارات المشروع الذي قام بتحقيق كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذة بن القيم وقبل ذلك أخرج مجموعة الشنقية رحمه الله كما هو معروف أثار الإمام من القيم الجوزية وما لا من أعمال أربع كتب خرجت في مجموعة جديدة معنوا أو مرقمة برقم 24 إلى رقم 28 الأول مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم وإرادة الكتاب المعروف لبن القيم رحمه الله تعالى حققه عبد الرحمن بن حسن بن قائد في ثلاثة مجلدات نستطيع أن نقول كبار طبعا على أسلوب التحقيق المعروف الذي وضع منهجه واعتمده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الكتاب معروف لن عرف به ولا نتكلم عنه وإنما سأتكلم عن شيء في التحقيق فالمحقق اجتهد كثيرا في نسبة الكتاب وفي تحري نسبة الكتاب إلى مؤلف وكذلك بعض الأشياء أو بعض اللطائف الجميلة أذكر منها تحقيقة لإسم الكتاب على سبيل المثال ومنشور ولاية العلم بكسر الواو على خلاف ما ذكره بعض المحققين الكبار أيضا من أنه ولاية العلم وليس ولاية العلم المحقق خلص على أنه ولاية العلم وبين أيضا المؤلف هذه من اللطائف بيان الكتاب بيّن ما معنى الإرادة والمقصود بها هو مصطلح صوفي طبعا معروف لكن استعمله ابن القيم رحمه الله استعمالا سلفيا الكتاب الآخر من ضمن المجموعة أيضا هو كتاب إغاثة اللحثان في مصاعد الشيطان وحققه محمد عزير شمس بالنسبة لهذا الكتاب خرج في مجلدين وربما يكون من الجميل في مقدمة التحقيق من المؤلف بين الفرق بينه وبين تلبيس إبليس لابن الجوزي لأن بعض الناس كان يقول إن الإغاثة, الإغاثة الكبرى إنما هي مأخوذة أو مختصرة أو على الأقل استفادة كثيرا منها من تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله وبين المؤلف الفرق بين الكتابين وأنها وأنه، ليست كذلك الكتاب الثالث هو كتاب الروح وحققه الشيخ محمد أجمل الإصلاحي واستفاد طويلا في المقدمة ليبين نسبة أو صحة نسبة الكتاب وتوثيقه لابن القيم وكان الشيخ بكر بوزيت قبل ثلاثين سنة ايضا قد بيّن نسبة كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى وأن الكتاب صحيحة نسبته لابن القيم لكن الشيخ الألباني ومجموعة من طلبة العلم ربما استنكروا بعض الألفاظ وبعض العبارات وحتى أن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن الكتاب ألفه ايضا قبل اتصاله بشيخ الإسلام هنا بين المحقق أن المؤلف ألف كتابه بعد الشيخ الإسلام وذكر من وف على ذلك وبين صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله الكتاب الأخير هو الكلام على مسألة السماع هكذا سمي الكتاب الكتاب لم يسمي ابن القيم رحمه الله وتعالى كما خالص إلى ذلك المحقق محمد عزير الشمس أيضا اللطيف ان المؤلف أيضا في الدراسة قارن بين القسم الثالث من الكتاب وبين كتاب شيخه الاستقامة وفعلا كان بالقييم قد استفاد كثيرا من كتاب الاستقامة لشيخ ابن تيمية لا سيما في الجزء الثاني أو الفصل الثاني من الكتاب هذه بالنسبة لهذه المجموعة مجموعة ابن القيم رحمه الله تعالى معنا أيضا كتابان آخران الأول هو من ضمن سلسلة تقريب التاريخ الإسلامي التي صدرتها دار الميمان اسمه وعنون له برقم واحد ربما سيكون في السلسلة أيضا أشياء أخرى الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف تكلم عن يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة أو موقفنا ما شجر بين الصحابة كلام عقدي وكلام تاريخي وبين المؤلف أن ما شجر بين الصحابة ليس مرده أو ليس مرد أسانيده إلى قضية التاريخ ولا يمكن أن يحكم على ما حصل بين الصحابة بالحكم التاريخي أو الاخباري وإنما يجب أن يوضع في ذلك الأسانيد المحدثين لأن الصحابة رضي الله عنهم التعامل معهم مختلف عن التعامل مع غيرهم السقيفة استشهاد عثمان رضي الله عنه معركة الجمل معركة صفين ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بينه المؤلف بسلوب جميل المؤلف طبعا هو الدكتور حامد بن محمد الخليفة من الجميل في الكتاب أنه ختمه بخاتمة فيها مجموعة كبيرة من النقاط تصل إلى 63 إلى 63 نقطة من قرأها فقد استطاع أن يعرف مجمل ما في الكتاب والكتاب بالحقيقة مفيد لا سيما أن كثيرا من الناس ربما يأخذ ما حصل بين الصحابة من كتب السير وكتب الأخبار وكتب التواريخ التي تذكر بالإسناد ولا تمحص لأن ذكرت الإسناد الكتاب هذا مهم للقراءة ولمعرفة حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكتاب الآخر هو كتاب صغير ولطيف لكنه مهم جدا وهو كتاب شخصية الشيخ عبد العزيز بن بازر رحمه الله الفكرية والثقافية بقلم الدكتور محمد بن موسى الشريف من أستراد دار بن حزم وكتاب لطيف وصغير يتكلم فيه مؤلف عن جزئية من حياة الشيخ رحمه الله وهو الجانب الفكري والثقافي لدى سماحة الشيخ رحمه الله أظن لم يسبق المؤلف إلى هذا الأمر وإلى بيان هذا الجانب وهو ذكر ذلك يقول أن حريصا لا أكتب إلا في شيء لم أسبق إليه الكتاب لطيف ويعرف من الشخص اهتمام الشيخ مبازي رحمه الله بالمسائل الفكرية والثقافية ردا على من يقول الشيخ غير معتني بذلك وبين المؤلف أيضا من اللطيف ايضا أن الشيخ رحمه الله اعتنائه بهذا اعتناء غريب لم يكن في, في وقته ولم يكن أقرانه أو حتى بعض أسلاف مشايخ يعتنون بمثل هذه الجوانب إذن هذه الكتب التي معنا في هذه الفقرة فقرة الوراق وننتقل إياكم إلى فقرة في الميزان والتي سيكون ضيفها بإذن الله دكتور مساعد مسلمان الطيار وسنضع فيها كما أعلننا كتاب فتح البيان للشيخ صديق حسن خان رحمه الله لا نفيذ بالعلوم في الميزان نقد علمي ورأي محايد فتح البيان في الميزان فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان هذا السجع غير مقصود في البدء أرحب بضيفنا الكريم دكتور مساعد المسلم طيار المسلمة المتخصص في الدراسات القرآنية هياكم يا دكتور مساعد هياكم الله وإياكم وسعداء جدا بكم و... لا شك أن الحديث عن القرآن العظيم وعن العلوم المتعلقة به أولى ما نتحدث عنه في البرنامج الذي يتحدث عن القراءة هذه القراءة في كتاب العزوى قراءة وفي نفس الوقت عجر وغني معنا كتاب صديق حسن خان في الميزان ف هذا الكتاب مكتوب على غلافه كلام طويل جدا حسن المساعد يمكن نقرأ لا بس بسم بس. بس. بس. بس. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام عليكم كما ذكرت يعني فتح البيان في مقاص القرآن ورقم تحته يعني عنوان مثير أيضا قال تفسير سلفي أثري خال من الإسرائيليات والجدليات المذابية والكلامية يغني عن جميع التفسير ولا تغني جميعها عنه هذه تزكية عجيبة لا شك وبعض العلماء ينحى أحيانا إلى تزكية كتابه لتقدمه للجمهور وإن كان قد يكون في نوع من التزيد في مثل هذه التزكية جميع وقد يكون عنده بالنسبة لو يعتبره هكذا لو وصفه. فتح البيان في تفسير القرآن أو في مقاصد القرآن هل لهذه التسمية يعني إشارة معينة والله لعلنا نقف عندها الحقيقة لنظة مقاصد القرآن سار فيه طبعا على منهج التفسير المعروف وتفسير السور مرتبة على المصحف وتفسير السور آية آية ولكن لم يبرز ما مراده في مقاصد القرآن وما هي مقاصد القرآن عنده ولكن بما أن في هذه الأيام يكثر الحديث عن مقاصد القرآن فمن الحسن جدا أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا وهي وهي أننا حينما نتحدث عن مقاصد السور مقاصد القرآن يجب أن لا تشدنا هذه العنوين البراقة والقوية إلى أن نزيد في البحث فيها أكثر مما تحتاج ونتجاهل ما عمله السابقون فيما يسمى اليوم بالتفسير التحليلي وتفسير القرآن آية آية فهذا لا شك أنه مفيد والناس بحاجة إليه وكذلك هذه الأنواع الأخرى من طرح موضوعات في القرآن مفيده والناس بحاجة إليها فإذا نحن بحاجه إلى نوع من التوازن في قضية الطرح مثل هذه الموضوعات لكن حيانا دكتور مزاعد يكون هناك نوع من التكلف في ذكر المقصد أو الموضوع فلا يعني خلاف التفسير التحيل الذي يذكر فعلا التفسير الذي نستطيع أن نقول إن هذا هو مراد الله عز هذا جزء من المشكلة وجزء من المشكلة التي يدعو إليها البحث والباحث كأنه مضطر أحيانا أن يذكر مقصدا أو أن يقصد, أن يقصد أن يذكر هدفا للسورة ونقول له ليس هذا بلازم إذا لم تستطع هذا الأمر فتركه وكل ما يصل إلى نتيجة في هذا الأمر نعود إلى فتح البيان الشهر حتى لا يأخذنا الوقت بعيدا عنه نعم. المؤلف مشهور بأنه إضافة إلى كونه مهتم بالعلم الشرعية أيضا أنه رجل أمير او ملك متوج نعم هو تزوج ملكة باهوبال وصار ما شاء الله يعني أخذ الملك بهذا وكان رجلا ما شاء الله مخدوما محشوما ولهذا تفرغ للتأليف ولكن عموم تأليفها رحمه الله تعالى جمع وهذه من أكبر المشكلات في تأليف صديق حسن خان, إن صديق حسن خان فهي أغلبه هاجم لكن النقل معزو أو غير معزو يا شيخ؟ لا غير معزو على طريقة المتقدمين في النقل يعني هو الآن مثلا فتح البيانة كنا أدينكم الكلام عن هذه الليلة لأننا نرجع عليها يعني فتح البيانة أصله في الحقيقة هو فتح القدير يا سلام فهو جعل فتح القدير أمامه وصاحب فتح القدير الشوكاني رحمه الله تعالى جعل كتابه على قسمين الدراية والرواية فيبتدئ بالدراية ويما يتعلق بالإعراب والاستنبطات وغيرها ثم بعد ذلك يبتدئ بالرواية ويصدرها بالقول وأخرجها ثم يذكر المرويات عن السلف طبقة الصحابة والتبعين والتبعين والتبعين مع أن يذكر من الشوكاني كان ناقباً أيضاً في وشوكاني إيه. كتابه أصلاً معتمد على القرطبي ولهذا بعض الأحيان إذا ولذا ننصح القراءة إذا غمض عليكم شيء في الكتاب الشوكاني فارجوا إلى القرطبي بل بالعفس كتاب القرطبي منظم والشوكاني رحمة الله هذا بدل هذا التنظيم أدخل المعلومات وأعضيها بعض فأحيانا قد تغمض ولهذا أحيانا قد يذكر في بداية الكلام إعراب آية ثم ينتقل إلى معاني ثم فجأة يكمل الإعراب الذي ابتدأه في أول الآية فيقع في نوع من الانفصال بين المعلومات لكن هناك إشكال يعني لما خرج كتاب أنا قرأت رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه لا. الله لما ذهب ابن الشيخ سعد إلى صديق حسر خان فيها ثناء عاطر على على الكتاب بشكل كبير جدا ألم يكن معروفا عند العلماء في ذلك الوقت فتح القدير بحيث يقارب بينه بين فتح البيانة هو اللي يظهر والله أعلم أنه ما كان معروفا ومن, ومن يطلع على الكتاب هذا بدون أن يعرف علاقته بفتح القدير يعجب به والمؤلف مع كونه هو له شيء من الإضافات وأضاف من كتب شيخ الأسلام من تيمية وحتى الشيخ بن عتيق لاحظ عليه معظم الحوضات فيما يتعلق بعض القضايا العقدية وصححها محمد صديق خان وبعد ذلك أيضا صار بينه مراسلاته بينه عتيق وهي الحقيقة المراسلات العلمية المهمة جدا التي أيضا تظهر أدب العلماء فيما بينهم والنصح فيما بينهم سواء من الشيخ بن عتيق أو أيضا من الشيخ صديق حسن هو المؤلف رحمه الله ذكر أن الناس اختلفت مناهجه في التفسير فالنحوي يغلب عليه النحو والفقيح يغلب عليه الفقه هو يعني يرى انه غلب على تفسيره أي شيء هو كما ذكر انه تفسير السلفي خالي من الاسرائيلات والجدليات والمذاهب الكلاميه ابتعد فيها عن هذه وكانه يقول انه الصق بالتفسير وانصق ببيان المعاني وان كان فيه اشياء كثر غير هذه القضيه لكن القرية مهمة جدا التي يحسن بطالب العلم ينتبه لها أن الكتاب له علاقة وثيقة جدا جدا بفتح القدير له علاقة وثيقة بفتح القدير ويكاد يكون تلخيصا من هذا الكتاب وهناك إضافات قليلة جدا وهذا من معيد على صاحب الكتاب يقولون دكتور أن بعض المشايخ بعض العلماء لم يتعرضوا بالنقد أو للشيخ صديق بالنقد لأنه كان هو علامة المنهج السلفي ومعتقد الصحيح في تلك البلدان فكانوا يخشون أنهم إذا عرضوه بالنقد أو ما أشبه ذلك وبينوا أنه يأخذ من كتب غيرها أنه ربما يكون هذا فيه إساعة للمنهج الذي يحمله هل هذا الكلام له وجه من الصحة؟ الله ما أظلم هذا فيما يبدو لأنه أصلا هذا المنهج كان متعرف ذلك في وقته كان متعرفا عليه؟ وحتى في وقته يزال لم يبدأ المنهج المعاصر إلا مع بداية الجامعات والبحث العلمي في الجامعات والتدقيق في قضية النقول وإرجاع كل معلومة لصاحبها بهذه الدقة أما قبل فكان المسألة فيها نوع من, من, من, من امر مشاع وأمر متعارف عليه عندهم في قضية النقل من الكتب خصوصا أنه يذكر من حيث العموم مصادره الكلية أنه رجع إلى كذا ولا كذا لكن أحيانا في نفس الكتاب يذكر قال القرطبي وهذا فيه إشكالية هذه إذا كان ينقل من, من يعني احيانا صفحات لا يعزوها وفي بواطن معينه يعزوها هذا يجعل الانسان يعني يقول لماذا يعني يفعل هذا الشيء والله انا زي ما قلت هذه من اللي هي من المشكلات العلميه الظاهره لكن التوسط فيها حسن عندما يريد شخص ان هذا الكتاب هل تصعد يقرا قرائه مباشره وفتح القدير او أن يقرا هذا الكتاب وسيجد شيئا لا لا يقرا الكتاب وسيجد سيجد نقولات كما ذكرت لك هو جعل الكتاب في القدير الاصل وخلط مزج بين الروايه والدرايه ولهذا لم يعمل مثل ما عمل صاحب العقاديه الشوكاني واضاف ايضا اضافات حين اضافات لغوية اضافات مرتبطه ب بعض معاني الايات من خلال كتابات الشيخ الاسلام التينيه اضاف وغير ايضا من من من كتب التفسير لكن العمد الأصيل الاصلي عنده هي كتاباته القديمه هل نجح في الغاء الاسرائيلات والاشياء المخالفه <تصفيق> يعني هو اجتهد في هذا لكن انا كان عندي ملحوظ ان نقول خالي من الاسرائيليات يعني هذا ليس مدح اه كون خالي من الاسرائيليات ليس مدح مطلقا لانه هل معنى ذلك ان من, من ذكر الاسرائيليات يكون عيبا حدثوا ابا قال... الاسرائيل ولا حرج اي نعم لانه الجواب لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن الاسرائيل ولا حرج واذا لابد ان نعرف المنهج في التعامل مع الاسرائيليات وكيف تعامل معها العلماء فهذه مساله حقيقة أيضا فيها نظر في عبارته قلت لك لو قبلنا نحن عند هذه العبارات ايضا قضية التفسير السلفي الأثري أثري يعتمد على ما جعل الصحابة والتابعين واتباعهم فهذا جيد في قضايا الاعتقاد هو حرص جدا أن يكون على منهج هذا المنهج وان كان قد يكون عنده بعض الأشياء لكنه في جملته وأغلبه سار على هذا المنهج هل نستطيع أن نقول باب الملك أن الكتاب ليست مشكلته في, في التفسير أو في موضوعه وإنه مشكلته في, في نظر المعاصرين أنه لم يعزو هذه الأقواء الأصحابية هذه أحد المشكلات أنه لم يعزو فأنه في الحقيقة اعتمد على أو أخذ ما عند الشوكاني بمعنى أنه لو كان ترك ما عند الشوكاني وحاول أن يكتب كتابا يكون فيه نوع من الاختيار والانتقاء لكان أكثر إفادة من هذه الطريقة طيب أنا قبل أن أختم بعض طلبة العلم يقول أصلاً الشيخ صديق رحمه الله انا أنقل الآن هذه ليس مهيئاً لأن يكتب بهذه اللغة الراقية الجميلة وبعضهم يقول أنه قرأت له كتبات أخرى من انشائه ليست من نقولاته مختلفة تماماً عن لغتها الراقية في والله ما ينقله الله ما أظن إلى هذا الحد من أراد أن يقرأ لغة صديق خان يقرأ في رحلة الصديق إلى بيت الله العتيق وكانت حقيقة يعني لغته الأدبية جيدة ما فيها إشكال وكان فيها أيضاً إشارات إلى ما عندهم العلم يعني هو ليس خالم العلم يكونوا يعتمد على هذا الأسلوب من النقل لكن ما اتوقع انه يصل الى هذا الحد من النقد اللي ذكروا بعضهم الطبعه التي معك هي الاهل طبعه ايضا مشهوره طبعه الدرحيه التراثي للمكتب المكتبه العصريه طبعا هي ماخوذه عن طبعه الشيخ عبد الله بن رحمه الله رحمه الله تعالى لتبعت في في قطر هذه هي اشهر طبعه لا هي الآن الموجوده اشهر طبعه في طبعه قديمه من 20 مجلدات أيضا كانت مشهورة ومتدعوها طيب هنا بهذا وصلنا إلى ختام فقرة في الميزان ولعل هذا مدخل لنا إن شاء الله الحديث عن الفقرة الاخرى التي ستحدث فيها عن تفاصيل المعاصرة التي سنحدد قرن الذي يخصها إن شاء الله في شكرا لك دكتور نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور كتب التفسير المعاصر هي التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل ممكن أن نقول ما ترك الأول للآخر لكن بعضهم يقولون كم ترك الأول للآخر وسنشاهد بعد هذا العرض مع دكتور مساعد بإذن الله عز وجل أي الكلمتين هي أصح إن شاء الله في هذا اللقاء دكتور مساعد ننتحدث عن كل التفسير المتأخرة أو حتى المعاصر لأن هذا سيطول سنحدد وقتا زمنيا معينا هل نقول القرن الرابع عشر أو بعض القرن الرابع عشر يمكن نأخذ جزء من القرن الرابع عشر لأنه بتداخل القرن الرابع عشر مع الخامس عشر طيب يعني نأخذ مثلا تفسير يعني من الحقيقة طبعا نتكلم عن المطبوع وليس عن المخطوط لكن من, يعني من أوائل المطبوع في عام 1307 توفي حمزة الحسيني وله كتاب فكرته نطيفة وهي أنه كتب التفسير بالحروف المهملة كل التفسير كل التفسير يعني من غير نقاط وقالوا إن أخاه كتب بالحروف المعجمة يعني وهذا يدل شك على براعة هذه اللغة من قرأ أو من علق على كتابه أو قدم الكتاب الحسيني يعني عظم هذا العمل حتى كاد يدعي أنه, أنه فتح إلهي وأنه ولكن الحقيقة ليس هناك شيء كبير إنما هو جهد ذهني كبير جدا وفي النهاية هي ابراز للمعاني بهذه الطريقة وحياناً يعني يكون في تكلف كبير فيها ولا شكل فيها. سيكون فيه نوع من التكلف قطعاً جميل. لكن على الأقل هو مما يذكر هو كتاب صغير ليس لسبي كبير وطبع الآن مؤخراً أيضاً طبع أعيد الطباعة ممتاز. هذا لعننا نستعرض على الأقل خمسة التفاسير بشكل سريع ثم نعود إليها بشكل الطعام معاشور هل سنتكلم سنتكلم الت... عنه لكم متأخذ لو ممتاز. أخذنا بالتاريخ نأخذ أسماءها أولاً دكتور لباس دي محاسن نعم عندنا تفسير محمد الرشيد رضا تفسير المراغي وتفسير السعدي الامر تسري وتفسير السعدي ثم تفسير الطالب العشوري الشنقيطي بشكل انك ممكن... الشنقيطي يعني لا لا, لا على الوقت دلوقتي دلوقتي يعني سبع يعني سبع تفاسير معل... لا, لا تفسير القاسمي لمحاسن التاويل الحقيقه القاسمي كتبه من الكتب المهمة جدا وأيضا انتقاءاته انتقاءات عالم ورحمه الله تعالى كان يعني معروفا بكثرة انتقاءه للمخطوطات خصوصا مخطوطات الشيخ رسامي التيمية واستفاد كثيرا منها في كتبه ولهذا من اللطائف أنه ذكر في مقدمة تفسيره رسالة الشيخ الإسلام يثبت فيها المجهس على خلاف ما هو معروف على ويبدو أنها كانت فوائل الشيخ الإسلام متقدم ثم بعد ذلك تحرر لشيخ الإسلام نفي المجاز فدي مثلا من الأشياء اللطيفة والضريفة في كتاب محاسن التأويل اعتمد في مقدمة كتابه على شيخ الإسلام وعلى الشاطب في الموافقات وسارع نفس طريقة تفسير التحليل صحة التحليل. جدا وبعض الآيات لا يتعرض لها لأنه يرى أنها معلومة ومفهومة والآيات التي تعرض لها في بعض الأحيان يقف عندها في قول تنبيهات وفوائد وإذا قال تنبيهات وفوائد ففي الغالب يأتي بلطائف يا من النقول من كتب غير معروفة الآن بين يدينا يليست موجودة حواشع الكشاف أو حواشع البيضاوي أو تفسير أخرى فيقتنص في منها فوائد نفيسة ومهمة جدا ولهذا أنا أنصح من يقرأ في هذا الكتاب أن ينتبه لهذه نقالة أنبيهات وفوائد الطبع التي معك ونسخة لي معك نسخة أثرية شا. والله النسخة عادية ما هي أثرية طبعا لأن النسخة الموجودة ليس هناك نسخة أخرى غيرها لا لا لا لأعرف أن النسخة واحدة لا أذكر كان فيه نسخة قبلها لتحقيق <تصفيق> محمد فودي عبد الباقي و... يعني هذه هي الطبعة الوحيدة هي طبعا لأعرف يعني... أنها موجودة ولا يعني. يستحق كتاب أن يعاد طبعة مرة أخرى بشكل أفضل يعني أو صف أو هو الشميلة. لو صف بصف آخر فهذا جيد يعني لو صف بصف آخر هو جيد لأن أه. الكتاب الفعل بحاجة إلى خدمة في الاخراج. أما في قضية التحقيق المتعرف عليه فهذا ليس هناك حاجة كبيرة جدا إنما هي خدمة في الاخراج ولو حصل خدمة في إخراج أيضاً الفوائد العلمية التي فيه فهذا سيكون أكثر إفادة مثل مجموعة الشيخ الاسلام التميم ومجموعة من قيم الذي كانت بيشرف الشيخ زيد أبم الشيخ بكر رحمه الله تعالى والمجموعة اللي معه الشيخ العمران, العمران وغيره في الحقيقة من محاسن إخراجهم لكدوب الشيخ الاسلام ومن قيم هو تلك الفهرس العلمية التي في الأخير تختصر عليك احيانا مشوار طويل من القراءة يتتبع بعض الفوائد فهذا وغيره من كتب العلم لو حصل لها مثال فارسة منها تفيد جدا فهذا ما يتعلق بهذا التفسير طبعا باختصار هناك من يعني كتب في منهج المؤلف وبيّن طبعا محاسن هذا التفسير وبيّن أيضا بعض الـ يعني الـ الأمور التي يراها يعني من عيوب التفسير ولكن نحن يحسن بنا هنا أن نعرف ما هي المزايا التي يختنصها طالب العلم في هذا الكتاب أفهم شيخ كم مجلد الكتاب؟ هو 17 جزء يعني هذا أيضا كبير جدا فيكون قاسيا كراءة على المسال العادي أتوقع أنه سلس سهل ما هو الله. قد يكون من بسبب اتباعه وله لو طبيع اتباعه حديثة أتوقع أنه يكون أقل بهذا بكثير مثل ماذا من اختيارات التي عجبتك للقاسي برحمه الله؟ والله الان ما اذكر لكن لا اذكر الآن لكن اذا قال تنبيهات وفوائد في الغالب فان قلت لك يكون فيه نوع من الاختيار الجيد للفوائد عموم كتبه ينصح بها الشيخ الجميل. جدا يعني القاسمي رحمه الله كان عالما وكان حريصا ايضا على في طلب العلم ولهذا كتبه سبحان الله من الكتب النافعه جدا هو وكذلك الشيخ طاهر الجزائري وكان قريب من عصره فهؤلاء كتبهم وادخا اختيارات وانتقاءهم لانتقاءات علماء في أي صنفة أن تضع الكتاب؟ كم ترك الأول والآخر ولا ما ترك الأول؟ لا لا لا شك جاء به هو انتقاء جميل. يعني الشيخ عمد تعالى كان ينتقي فالشيء المعلوم يفسره ظاهرا كذا ثم يبدأ به انتقاءات هو طبعا مناسك وإذا كان مجرد انتقاء 17 مجلد 17 جزءا ما الفائدة؟ لهم عوجود الكتب الأخرى؟ لا الذي الكتب التي انتقي منها غير موجودة بهذا السلام فهذه مهمة أن ينتبه لها طالب العلم وأيضا هو له بعض التحريرات وبعض ال الوقفات يعني ذكرت الآن ذكرت فائدة مهمة في تفسير يا أيها النبي لما تحرموا ما أحلى الله لك هل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجارية أو, العسل. أو العسل هو رجح أن الذي حر حر حر حر حر حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المارية مع أن قصة العسل مذكورة في صحيح البخاري والبخاري جعلها في نفس التحريم لكن هذا من اجتهاده ولكن الصحيح انها مارية وجاء بجمع خمس أدلة على أن المراد أو على أن سبع الجلوة كان مارية وليس العسل فهذا أيضا من البدائع او القضايا البديع التي ذكرها ممتاز. القاسم رحمه الله تعالى طيب أظن نقف عندها تفسير القاسمي حتى لا يأخذ الوقت نتابع على التفسير الآخر عندنا أيضا من التفسير هناك كان في تفسير حتى نريد أن لكن لعلها تكون في حلقة قادمة لكن لعلنا نأخذ تفسير المنار وتفسير المنار ايضا مشهور جدا ابتدائه محمد عبده بطلب من محمد رشيد رضا ثم بدا بعد ان توفي محمد عبده اكمل محمد رشيد رضا التفسير اكمله في حلقات في المجله وفي في المجله ثم جمعهم طبعا الكتاب الحديث عنه مشكلته يحتاج حديث عن من هو محمد عبده وما هو منهجه ثم من هو محمد رشيد رضا وما هو منهجه لكن أنا أشاهد أمامي الآن منهج المدرسة العقلية الحديثة أي نعم هو أنا جئت به قصدا لأنه يفيد كثيرا جدا من أرض أن يقرأ في منهج هذه المدرسة كتاب الدكتور فهد الرومي وأحد الكتب طبعا ليس الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن لكن هذا الكتاب تميز بأنه وجه نقدا لهذه المدرسة وأبان بعض المشكلات التي فيها هناك مدرسة جمال الدين الأفغاني أي نعم مدرسة جمال الدين الأفغاني وهناك أيضا من درس المدرسة، هذه المدرسة وأبرز الجوانب الإيجابية فيها فالقارئ يمكن يطلع على هذا وعلى ذلك طبعا هذا الكتاب أيضا نفس فكرة محمد حسن صديق خان في العنوان الطويل الذي ذكر لأنه الآن تفسير المنار وكان نسبة طبعا إلى مجلة. المجلة الذي ذكرها يقول هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثوري وصحيح المعقول الذي يبين حكم, حكم التشريع وسنن الله في الإنسان وكان القرآن هدايا للبشر في كل زمان وكان ويوازن بين هداياتهما عليه المسلمون في إبراعصر وقد أعرضوا عنها وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها كل هذا يبرز لنا في الكلام هذا المجمل يبرز لنا هدف هذا التفسير ومن قصده ولهذا بعضهم يسمي لما يعني يصطلح على يسمي التفسير الهداي التفسير الهداي نسبة إلى الهداية ويجعل تفسير المنار نموذجا لها وبعضهم يقول التفسير الاجتماعي ويجعل تفسير المنار ايضا نموذجا لها يعني كانه طرح قضايا القضايا المعاصره فيسمونها بهذه او يصطرحون عليه بهذه المصطلحات هذا الكتاب لا شك فيه فوائد وبالحقيقه بني عليه بحوث وبنيت عليه افكار وما دوننا في جانب التنبيهات على بعض التفاسير هذا التفسير بالذات أنا أقول إنه من التفسير التي حملت التفسير ما لا يحتمل وطالبت المفسر بأن يكون يعني يكون مصلحا اجتماعيا وهذه فكرة لا زال أجد بعض من يتعرض للتفسير يلمح إليها ويتنقص بعض التفسير أحيانا أو يطلب أن يكون المفسر مصلحا وهذه بالحقيقة فيها نوع من خلط في المصطلحات وإيضا خلط في ترتيب الأعمال فالفقية في حقيقته مصلح والمفسر مصلح والعالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مصلح كل هؤلاء العلماء الشريعة هم في الحقيقة الفاصل فيهم أنهم مصلحون لكن قصد الشيخ محمد أو غيره من كان في وقته ان الغالب على كثير من العلماء في ذلك الوقت لم يكن أثرهم كبيرا جدا في المجتمع ممكن هذا الذي كان يقصد ذهي وقد يكون لكن لما يأتي إلى القرآن على أنه كتاب هدايه صادق لهذا ويريد أن يكون كل من يتعرض بالقرآن يرتبط بهذه بإبراز هذه الهدايات فهذا بالحقيقة مطلب لكنه ليس من التفسير جميل. والمعنى معنى ذلك أنه إذا استطاع أن يفسر القرآن وبين هذه الهدايات فحسن لكن علماؤنا السابقون ولا يزال بعده أيضا من جاء لم يكن هذا هو مقصدهم المقصد هو بيان كلام الله أما هدايات القرآن وتطبيقاتها فهذه في الحياة العملية ولم يكنوا يكتبون ويسجلون كل ما يقوم به من هذه الأمور وكذلك أيضا معالجتهم للنوازل معالجتهم للقضايا المجتمع كانت قوية وسائرة فهم كانوا موجودين فلكن أنت أن تلزم لأنه ما دام يفسر القرآن لابد أن يكون مصلحاً اجتماعياً فهذا الربط ليس بالصلاح كما يقول أبو عبد الرحمن فتعلمنا العلم والعمل كانوا يعملون به يعملون به نعم لكن هل, هل هناك فرق بين أول الكتاب وآخره على حسب المراحل الفكرية مر بها المؤلف بل أننا قلنا هذه من القضايا المهمة التي يجب أن تبرز أنه المراحل الأولى التي كانت فيها محمد عبدو غير المراحل التي كتب فيها محمد رشيد الرضاء كانت أفضل ولما طلب منه أن يعدل تركه قال هذا يعني ما كتبه الإمام فأتركه كما كتبه الحقيقة يعني بالفعل هذا هو الصوار وأنه لا يتعرض لما كتبه محمد عبد صور لو أنه غير على طلب بعض هؤلاء معنا ذلك أنه لم لا نستطيع أن نعرف ما هو تفكير محمد عبد في جانب مهم جدا أيضا أحب أن ألمح إليه في قضية تفسير المنار وهذه المدرسة وما أحدثته الحقيقة من نوع من التجديد هذه المدرسة جاءت في وقت كان فيه غلبة الغرب كما هو اليوم بل هي بدايات الغلبة عند الغرب وضعف عند المسلمين ضعفا شديدا وكذلك الأزهر بالذات وكان منارة العلم في ذلك الوقت كان أيضا علماؤه يعيشون بطريقة هي نفس طريقة العلماء السابقين في قرية أخت العلم وتلقيه والمتون والشروع على آخره اثرت أثرت عند هؤلاء عند الشيخ محمد عبدور وإيضا محمد رجيز يعني لم يواكبوا عصرها نعم شنوا على هذا نوع من التفكير وهذا النمط العلمي شنوا عليه حملة وابتدعوا بطريقة من طرق التجديد لكن مع محاولتهم لإبراز هدايات الإسلام وغيره إلا أنهم تأثروا بهذه الحضارة يعني من حيث يشعرون أو لا يشعرون وآثرت عليهم في بعض جوانب التفسير. حتى محمد عبده مثلا في سورة الفيل ادعى أن الحجارة من سجيلها مكروبات لتوافق مع النظر العصري. وأنه لا يمكن أن هذا لا يتوافق مع النظر العصري تقول حجارة أمسكتها طيور وأنزلتها في هذا الشكل. فهذا الحقيقة هذا التأثير من الحضارة الغربية على هذا التفكير في التفسير هو جانب خطر جدا ولا يزال إلى اليوم مع الأسف هذا النوع من التأثر غير المرعي والمشاهد ولكن أثاره موجودة في تفسير بعض الناس لا يزال إلى اليوم مع الأسف موجوداً مع أنه أثر في بعض الآخرين هل الشيخ بن سعدي تأثر بتفسير المنار مثلاً؟ جداً تأثر من, من, من, من كتبات صحيح المنار تأثر بها قبل جميلة بقي شيء تضيفه أو نقول لا, لا, لا نكتفي بهذا من أراد أن يعرف المنهج هذه المدرسة يقرأ هذا الكتاب هذه دراسة ناقدة لمنهج هذه المدرسة نعم ثم بعد ذلك تفسير المراغي أو تفسير تفسير المراغي هو بنفس الحقيقة نمط نفس المراغي كان من علماء الأزهراء أو شيخا له هو أتى بعده ولكن الحقيقة الكتاب المراغي في قضية مهمة جدا يمكن أن نلمح إليها وهي ترتيب الكتاب يعني المراغي رحمة الله تعالى له أحمد مصطفى المراغي أستاذ الشريعة والإسلامية واللغة العربية بكلية العلم سابقة م. لم يكن أزهريا يعني لا أدري عن تفسير حياة الحقيقة لكن إذا ذكر يذكر مقطع من الآية المفردات م. ثم المعنى الجملي طبعا النسبة إلى الجملة ونقول معنى الإجمالي ثم يأتي بالإيضاح يعني هذه ثلاث قضايا يغرحها في التفسير الآية هذا التفسير المدرسي أجب ما يكون بالتفسير المدرسي أجب ما يكون تفسير بالتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري, الجزائري لعله يأتي في لقاء لاحق الحديث عن بعض التفسير المعاصرة القريبة وصار على هذا المنهج طبعا له تأثر ببعض شيء عنده لوثة من لوثة هذه المدرسة وبعض التأويلات الموجودة لكن من حيث العموم الكتاب يعتبر من كتب الجيدة التي يمكن يستفيد منها طالب العلم. وإن كان قليل الرجوع إليه يعني قل ما ترى من يرجع إلى تفسير المراغي في هذا العاصل وغير لا. مشهور عند كثير من الناس لكن لا بأس أن نعود إلى المنارة الشيخ يعني ليس الأشياء التي ربما تكون يعني مثار جدل كبير في, في تفسير المنارة مثلا يجوج ومجوج المسيح الدجال هذه مثلا المدرسة العقلية وعندما نذ... رجع الكتاب الاختصار الوقت مدرسة العقلية فيه عندها قواعد معينة مثلا قضية خبر لأحد م. وأن خبر الأحاد لا يأخذ في العقائد مثلاً. فإذا جاءت قضايا مرتبطة بالاعتقاد من خبر الأحاد فأنه يردها بزهولة. النظر إلى تفسير السلف نظرة فيها ضعف او استضعاف لهذا التفسير. وأنه مليء بالإسرائيليات وأن كتب المتقدمين فيها أشياء منكرة إلى آخره. فهذه أضعفة جانب الاستفادة من تفسير المتقدمين. مثلاً إذا جاء عم شيء هو لا يراه مناسباً للعقل، يرده ليس لأنه ضعيف من الإسناد وإنما لأنه لأن عقله لا يقبل مثل هذا القول آراءهم في بعض الآراء في الملائكة في الجن مجموعة من الآراء التي صدرت كلها وهي من تأثيرات كما قلت لك تأثيرات الحضارة الغربية وفيه أناس تبعا تخلصوا منه أو خصوصا لكلهم علاقات في العلم الشرعي القوي وتأثروا في المدرسة لا يوجد عندهم مثل هذا لأن هناك من مشايخنا رحمه الله من كان يثني على الشيخ عمد رشيد رضا وعلى مجلة وكان يكتب فيها بعض المشايخ وكان هو, في هو في آخر أمره صار أقرب بكثير جدا يعني في آخر وترك بعض وأيضا اعتذر لنفسه وترك بعض الأشياء وصرح بها في مجلة المنار ممتاز نعم. إذن انتهينا من هذا ويبقى عندنا تفسير السعدي يظن قبل تفسير السعدي قبله تفسير يعني وقبله بسنوات قليلة تفسير القرآن بكلام الر وقال تفسير مختصر جامع من تفسير القرآن بالقرآن وهذا لأبي الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري توفي سنة 1368 وهذا الكتاب فكرته تفسير القرآن بالقرآن فهذا من الكتب التي يمكن أن يشار إليها عند من يدرس قضية تفسير القرآن بالقرآن يعني هل هناك كتاب قبله مفرد في هذا الجانب فقط؟ قد يكون كتاب الصرعاني له تفسير القران تفسير القران بال والله لكن في تفسير القرآن بالقران لكن لم يكن مشهور عند السلف هذا الامر اللي هو ماذا تفسير القران بالقران افراده في لا افراده هنا لكن في تماثيلهم كثير وهذا الكتاب طبعا هو ميزته هذه القضية اللي هي قضيه تفسير القران بالقران وطبعته جيده يا دكتور اي نعم اخرجه باخراج جميل جدا ولا دي عدل الآن موجود منه نسخة أو لا لأنه يعني كم مرات دخلت في المكتبات ما, ما أراه هذا هذا بالنسبة لتفسير القرآن بكلام الرحمن هو معنى بعد إن شاء كم حلقة هذا الشيء يذكر معنى أحد المشايخ من القارة الهندية اللي يتحدث عن دور علماء الهند في ثراء الثقافة العربية عموما سواء في التفسير أو الحديث أو تكلمنا عن صديق عسن خان وعن ايضا الشيخ الهندي البرستاني وايضا هذا يعني شيء شيء اذكر له الله ان شاء الله نشوق الاخوه المشاهدين والله القرانه ترى مليئه ما شاء الله انا اتكلم عن من, من, من الفوا بالعربيه فقط <تصفيق> من الفوا بلغتهم فهم ايضا كثر في كثير من الشروح التفسير الاخر الدكتور مساعد تفسيره بن مساعدي هو عد مشهور مم. جدا طبعا كما ذكرت انه الكتاب مشهور جدا لتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي توفي 1376 وهذا الكتاب ما شاء الله يعني لقي قبولا كبيرا جدا ولعلها من حسن طالع الشيخ عامو تعالى مما يدل على إخلاصه ان شاء الله في, يعني في نشر هذا العلم وكتبه عموما كتب سائرة وقلمه سيال وسلس ولهذا سبحان الله أنت تقرأ في, في تحس بأن روح الشيخ تسري في هذا في هذه الكتابات يعني كانه ماثل أمامك وهو يكتب هذا الكتاب وبدون تكلف, بدون تكلف الذي يميز الكتاب الحقيقة الكتاب وإن كان الشيخ رمضة تعالى كان يلقيه على العامة إلا أنه كتاب محرر والشيخ كان يطلع على الأقويل ثم يلخص بعبارته الشيقة يلخص التفسير فلا يقول قال ابن عباس قال مجاهد قال ما يذكر هذا الأقويل وإنما ينشئ إن شاء لكن يستوعب كل هذه الأقوات لا ينشئ هذا بعد يكون اطلع والذي يعرف الأقاويل يعرف ما مبلغ علم الشيخ رحمة الله تعالى سبك العبارة عنده طبعا هناك جانب يمكن نعتبره نوع من السلبية وهي القضية الجانب الإنشائي الذي استخدمه الشيخ رحمة الله في تفسيره قد لا توصل القارئ العادي إلى فهم المعنى يعني لما يقرأ هو يقرأ كلام جميل لكن إذا قرأ المتعلم في بداية تعليم الكتاب ويقرأ هذه العبارات الإنشائية لا يستطيع يدرك المعنى المراد من الآية بسبب إنشائية العبارة فالإنشائية هذه ميزة في جانب وقد تكون سلبية في جانب آخر طبعا الشيخ أيضا رحمه الله تعالى مكثر من الاستنباق وأحيانا قد يعقد فصلا في فوائد مستنبطة من بعض قصص القرآن وهو أيضا من خلال أيضا كلامه يذكر بعض الاستنباطات فهذا يضم الأشياء التي يتميز بها كتاب الشيخ رحمه الله تعالى يعني كأن بك الشيخ لا تقول لا يصح للمبتدئ أن يقرأ هذا الكتاب لا مولا يصح لكن أقصد أن المبتدئ لا ينزعج إذا قرأ هذا الكتاب ولم يستطع أن يصل إلى المعنى ليس لسبب وانما يبدو احيانا بسبب انشائيه لا فقط. لان هناك اشكال اخر الشيخ لم يتطرق الى بيان المفردات هذا صحيح وهذه اشكاليه للشخص المبتدئ يريد ان يعرف معاني الكلمات لانها تسعينه على الفهم بالحين ما يفهم الانسان الا اذا فهم معنى الكلمه وهذا وهذا احيانا لما ننصح بهذا الكتاب قام الناس يقولون ارتح للكتاب الشيخ نقول اضف معه كتاب مفردات القران وقيدها بحيث انها تبين لك فلان لما يقرا المفردات يفهم المفردات ويقرا هذا المعنى. من خلال قراءتك الكتاب اختيارات الشيخ التفسيرية بالذات من أقوال المفسرين هي ما يذكر لهذا القول في الغالب أنك مرتاح إلى هذه الاختيارات نقول لك في الحقيقة اختيار عالم وبالفعل عبارة محكمة جدا وحيانا تجد الآية مشكلة وإذا رجعت إلى تفسيري تجد أنه يحلك هذا الاشكال في هذه الآية في اختياره. هذا لذا نقول انه من كتب التي تعتبر كتب يعني علماء ولكن مع ذلك كما قلت الشيخ ثاني في بعد الصلوات يعني على على العمامه فذلك مناسب ان يكره الامام على جماعته المساجد جدا جدا لانه لا يخلو من فائده اطلاقا لكن كلامنا عن تحرير المعنى والوصول الى المعنى هذا قد يصعب على طيب. المتعلم هل هناك شيء مما استفاده الشيخ من تفسير المنار ذكره في كتابه هذا؟ لا أذكر بالضبط يعني شيء معين أو لكن عموما قراءة الشيخ واطلاعه على مجلة المنار أثر عليه سواء في هذا الكتاب او في كتب أخرى لأن, لأن القصة المشهورة في اختيار الشيخ بمسؤلة جوج مجوج م. ليست موجودة في في هذا كتب طبعا لها قصة معروفة وصار يعني في جدل بين بعض العلماء م. مطبعه مؤخرا اللي هي يجوز موجود طبعت مؤخرا ولا يمكن ان ترفض لا من جهه العقل ولا من جهه النقل طبعا الاشكال الوحيد اللي وكان يورد على ان يشكل هو حديث انهم كانوا انهم يأتون إلى هذا السد ويحكرونه حتى اذا نقبوا فيه نقبا جاءهم فقالوا نعود الى الغد ولا يقولون ان شاء الله هذا الحديث يقول عنه الكثير في غرابهه وهذا صحيح إذا سقط هذا الحديث يعني صار الحديث مشكلا في غرابة وهذا النكارة ولم يعني يعمل به فيبقى أن ما قاله الشيخ صحيح إذا لم يكن هذا النص مستدلا به فكلام الشيخ لا يستقيم, كلام الشيخ يستقيم في أن يكون السد وهذا والأقرب أن السد أنه علامة على خروج جوج ومجوج وليس أنه يلزم من أنه مرأ هذا السد ويحفره إمتاز. فإذا كان كذلك فاقرب الأقوام في الوصف على ذكر عن يا جوجو ماجوج هم مثل ما ذكر الشيخ اللي هم صين وغيره لكن الشيخ يتوسع من كل حدا ينسون قال من الغرب والشرق حتى جاء ايضا بعض الامم الغربيه منهم هذه طبعا هذا التوسع وقد يكون يكون فيه اشكان طيب انا سمعت ان تفسير التفسير الميسر اللي توصي به دائما الملك أن عمدته تقريبا هذا الكتاب انا والله ما اعرف الحقيقة المشكلة التفسير الميسر مم. ان لدينا طبعا كتبوه مع الاسف غير معروفين وهذه مشكلة وانا ارجو انه يعني واتمنى انه توضع اسماء الذين شاركوا بتاليفه راجعوه المشكله الثانيه انه هذه هل هو معتمد على, على تفسير السعدي على تفسير, تفسير السعدي ولم يعتمد غير ظاهر يعني بعد ما تم تعتمد تفسير الكري تفسير الطبري هل هذا كان من, من عماد لم يذكر هذا الشيء تبقى مساله اخرى هو ان الشيخ فيما يظهر لي اختصر كتابه هذا على شكل تفسير موضوعي اللي هو الكتاب الاخر بس ما اذكر اسمه تفسير اللطيف المنان تفسير في خلاصه تفسير القران نعم هذا ميزته بالفعل انه هو موضوعي لانه جمع موضوعات من القران مثل الطلاق والنكاح وجمع موضوعات قصص ايضا ايوه والقصص وفسرها تفسيرا اجماليا مقتبس من هذا ليس ت... من هذا نعم جميل. هو مقتبس من هذا وهذه احد صور التفسير الموضوعي التي لم أجد من اشار إليها بمن كتب التفسير الموضوعي سوى الدكتور محمد العواجي أشار إليه إلى هذا التأليف ولكن من كتب التفسير الموضوعي من من عليهم لم يشيروا إلى هذا الكتاب ويبدو لي والله أعلم أنه عدم اطلاع على هذا الكتاب خصوصا بعضها من كتب التفسير الموضوعي بعضهم في فلسطين بعضهم في الردن وبعضهم في الجزائر وبعضهم في المغرب وبعضهم ايضا ممن هو معنا في هنا لكنه ظاهر جدا ربط الكتاب الذي يطبع طبعات تجاريه كثيره لكن هذه الاشكال هو قمعه وزاره هو وزع يعني. لا طبعه له قديمه له طبعه قديمه طبع. له طبعه قديمه مات عن تفسير ابن سعدي لكن الوقت قد بدا ينفذ ننفذ التفسير الاخير معنا وهو من التفاسير العظيمه وهو لو ربطنا فقط اشاره سريعه لتفسير الدكتور لو ربطها لتفسير القرآن من القران للكتاب الشنقيطي راح والله فعاله وهذا الكتاب كان هدف مؤلفه ينقاس من ذا قسام اللي هو تفسير قرآن من القرآن تحقيق مسائل في أصول فقه تحقيق مسائل في اللغة. في الفقه واللغة أيضا فكانت إذا جاءت مسائل مشكلة في الفقه أو اللغة أو حتى في أصول فقه فإنه يحرر وإذا كتابه صار جامعا لقضايا الفقه والأصول بالدات كثيرة جدا جدا وإن كان المقصد الأول والأساس هو تفسير القرآن من لكن لم يتعرض إلى كل تفسير الآيات. قطعا لأنه ليس كل آية يجب أن يفسرها آية أخرى. وهل نقصت عليه آيات مفسرة بآيات لم يذكرها؟ قطعا هذه تختلف نظر الناظر. سيأتي من يستدرك علينا. هذا باب واسع. هذا باب ده يدخله للاجتهاد وهو باب واسع جدا جدا. وهذا التفسير ألفه شي حرره. لم يرقه يعني. نعم نزل. هذا مما ألفه. وهو ضمن المجموعة التي طبيعت. طبيعت الأخير. له نعم. والشيء خالد السلام حفظ الله. عمل على التفسير الآخر المسموع وحوله إلى مكتوب يعني لا يكفي كتاب الشيخ تفسير القرآن لا يكفي على العذب النمير لا لا يكفي العذب النمير لأنه ميزته تفسير متكامل وهذا فقط تفسير القرآن بالذات وأضاف إليه كما قلنا تحقيق مساء رسولية ومساء الفقهية لكن ميزة المفسر رحمه نفسه الشنقية رحمه الله يعني هل هو من من التفسير بمنزلة وعلو كعب والله هذه التبرز يعني يبرز الشيخ في العدد النمير أكثر منه في أضواء المياه لأني أذكر كلمة للشيخ رحمه الله لما قيل لها أن صاحب الحاشي على الجنالين يقول بقول غير قوله يعني قال ان ما من آيتي من كتاب الله عزه إلا وقد وقفت عندها وقرأت تفاسيرها فيما حضر لدي وعرفت كلامه للغة والفق هذا الشيء يعني قد يكون هناك هو مشهور بهذا الشيخ الشنقيطي وكثير من الشناقضة شاء الله مشهورين بقضية الحفظ ممتاز <تصفيق> لكن هي قضيه التحرير الحقيقيه هذه طبعا تحتاج الى, إلى نظر ليس ان بما ان يعني ذكرنا شنقيطي وهو 93 كان بيدي نذكر ايضا تفسير الدوسري أيضًا في نفس الوقت لكن وقت الحلقه معنا انتهى نجعل في وقت اخر شيخ طيب طيب على لك و... يعني دعنا شر انتقل الفقره التاليه اذا لا نفي الدر بالعود الميلقاء يكون ودي ارواحنا مرتقا مده هذه فقره اخترنا لك ويبدو دكتور المساعد انها مرتبطه بالتي قبل لان هناك كتاب مكتوب تفسير مهمه اخترت أن تضعه في هذه الفاقرة كتاب؟ التحرير والتنوير أنت أشرت إليه فأنتقلنا إلى كتاب أضواء البيان كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور من علماء تونس يعني من كبار العلماء ورجل مشارك في يعني عدد من الفنون هذا الكتاب ألفه مؤلفه ألفه مؤلفه خلال 40 سنة وهم الكتب الحقيقة التي أصدق عليها أن نفس المؤلف لم يتغير فيه من أول كتاب إلى آخر كتاب لأن المعتاد أن المفسرين يبدأون في بداية تباسيرهم بقوة ويذكرون كثير من المعلومات ثم يبدون يتخففون فتجد أحيانا بعض التباسير المجلد الأول في سبط البقرة وسبع مجلدات في فقية القرآن فلا في توازن أحيانا الشيخ كثير من القواعد والإعرابات وبعض الأحكام الفقية يكون قد تعرض لها فيوحيل إليها فيما باقي لا يحيل هو المشكلة لبعض كثير من فسيرين لا يوحيل لكنه يتخفف يريد أن ينتهي من التفسير ويكمل القرآن ممكن هذا الذي جعل المحلي يبدأ من متصر قد يخل عنه. لكن م. لاحظوا أن الشيء طار بن عاشر رحمه وتعالى نفسه واحد يا سلام من أول التفسير إلى آخر التفسير الحقيقة الكتاب هذا أنا أعتبره من عيون تفسير متأخرين بل هو إن لم يكن أنفس فهو من أنفس كده متأخرين قضية الخلاف مع المؤلف رحمة الله تعالى في بعض القضايا التي تراحها في الاعتقاد لا تعني أنه لا يستفاد من هذا الكتاب لأن في تحقيقات يعني بديعة جدا وقد حرص على الجانب البلاغي ولهذا ذكر في الجانب البلاغي أشياء كثيرة جدا جدا هي عمدة للدارسين في التفسير البلاغي للقرآن يعني عمده للدارسين إلى اليوم وفي كم مجلد يقع الكتاب؟ هو في ثلاثين جزء طبعا الجزاء وحسب أجزاء القرآن ممتاز. وبناه على قراءة القالون في كما هي ولقراءة نافع واعتمد فيه على هذا الجانب يقول الجانب بلاغي مع أيضا قضية مهمة جدا وهي تحليل المعنى من جهة اللغة إنه حريص جدا جدا على هذا حتى يكاد يكون يستخدم اسلوب الحد المنطقي في تعريف الكلمات مم. حتى يعرف الجدار البيت لآخره يحرص على تعريف كل مفردات من المفردات سبك إلى هذه الطريقة العامة الشامل أهم المستقبل لا أذكر الحقيقة أحدا سبقه بهذه الطريقة لكن تجد في التفسير الأخرى من يكون له مثل هذا لكن بهذا التكامل لا أذكر النفس الفقهي موجود عنده في الكتاب النفس الفقهي موجود لكنه قليل يعني حسب ما تعطيه الآية النفس الإصلاحي الذي كان يذكرها قليل جدا قليل جداً كان كتاب عالم ما هو كتاب مصلح جميل. في جانب آخر اللي هو جانب المشكلات في التفسير يا سلام. يعني بعض الآيات المشكلة في التفسير تجد أنه رحمه تعالى كان يحرص على إبرازها وحلها وهذا قل ما يرد عندك أشكال في التفسير وترجع إلى الكتاب إلا وتجد أنه على الأقل أشار إليه وله في ذلك الحقيقة أيضاً إبداعات جانب آخر من الجوانب مهمة جداً ويعلى بها كثير من طلاب العلم ختم الايات ومناسبه ختم الايات خصوصا اذا ختمت باسماء الله سبحانه وتعالى يبين مناسبه هذا الختم لماذا اختار هذا الاسم ولماذا ختمت الايه بهذه الخاتمه وبشكل يعني واضح غير متكلف جدا غير متكلف يا سلام يعني غير متكلف هو الحقيقه كلام عالم وانا انصح حقيقه باقتناء هذا الكتاب لطلاب العلم والقراءه فيه والاستفاده منه يقرؤه الجميع يا شيخ طبعا اللي ليسوا من طالب يعني طالب العلم اللي في في الشريعه وطالب العلم في, في اللغة اللغه وطالب العلم اللي في التفسير كل هؤلاء يستفيدون منه ممتاز يعني حتى طالب العلم اللي في في في مثلا في علم الحديث في غيره اذا راجع على هذا الكتاب فسيستفيد من فائده كبرى يسطق عليها كم ترك الاول والاخر جدا هذا الكتاب نعم طيب وله استدراكات وله يعني ابداعات كثيره جدا هذا الكتاب حتى له موضوع سمي مفادات القرآن لم يسبق إليه لم يسبق هذا المصطلح ويكثر من يبين هذا من مفادات القرآن هو يعني يبقى السؤال عن نعم. علم التفسير يعني هل بقي فيه شيء للمت... للمعاصرين والقادمين أيضا هذا يظن مجال يعني ولا شك أنه يبقى لكن كيف يستطيع أن يهتدي إليه وأيضا أنا أريد أن كان بقي شيء الله ووقتنا لل... انتهى يا أبا عبد الملكي ثواني فقط أن ما ذكرناه عن هذا التفاسير لا يغني إنما هي مجرد اشارات وإلمحات وكل كتاب منه يحتاج إلى صحيح. يعني حلقة لتتكامل الكلمة عليها. طيب التفسيرون مفسرون هل تطرق إلى شيء من هذا؟ تطرق إلى بعضها إلى بعضها طيب الدكتور مزاعد طياران شكرا, شكرا لك شكرا لك شكرا لك لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحين مرتقى مداد مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا المساء بعد هذه الفقرات الماتعه باذن الله عز وجل والتي ارجو ان نكون قدمنا لكم فيها شيئا مفيدا وممتعا نلتقيكم باذن الله في الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يكون